112. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 113. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا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 ذَلِكَ بِأَهُم قالوا لَِّذينَكَرِهُ مَ نَ الزَّرَ اللهَّهُ سَنطعوكُم فِي بَعْضِ الأأَمْ وَلَّهُ يَعلمَّمُ إسْرَارَهُم فَكَيفَ إِذَا تَوفَّتهُم الْمَلائِكَةُ يَظْربُ نَولُوهَهُم وَأَذِبََهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَهُ لِإِقْوَانِهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 111. ولن يتركم أعمالكم 112. إنما الحياة الدنيا لعب ولهر 113. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم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 119. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبذل قوما غيركم ثم لا يكونوا